بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد رمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذل وتأذى الذين طعوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك نبي المرصاد فأمَّا الإنسان إذا مبتله ربهم فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث وتاكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفر صفر وجيء يوم إذ يبجهن وجيء يوم إذ يبجهن ما يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم إذ الله يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي